الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم, لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع, فيكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قوتم you、mm -hmm.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 ت ح س ب ه م جميعا و ق ل و ب ه م شتى ذ ل ك أ ن ه م ق و ي ل ا ي ع ق ل و ن ك م ث ل ا س ل ا م ي ه ذلك <تصفيق> جزى